Rabbah, Rabbah, Rabbah مستغفر ربا قد جئت نحوك سعيا أتعثر ربا رباه, رباه إني تائب مستغفر ربا قد جئت نحوك سعيا أتعثر ربا خافر ذنوبي اني عبد ضعيف عائد يتحسر رباه رباه رب رب رب قد ادمد دموعي وجنتي رباه رب السيل من عيني لا يتاخر رباه رب رب أدمت دموع وجنتي رب السيل من عيني لا يتأثر رباه رب رب رب قد تعب الفؤاد ندامه, ندامةً عزمت ان لا يستعاد المنكر ربا اصحى عن العبد الفقير فانه ربا يا رجوك لا يا رجو سواك وينظر ربا اصحى عن العبد الفقير فانه ربا سِوَاكَ وَيَنْظُرُونَ رَبَّا إِلَّا رب دُرَّةٌ فَتَعُودُ إِلَى الْحِمَى وَيَتُوبُ مِنْ كُلِّ الذُّنُوبِ وَيَهْجُرُونَ رَبَّا إِلَّا رب رب دُرَّةٌ فَتَعُودُ إِلَى الْحِمَى رَبَّا رب فتنعود إلى الحما ربا ويتوب من كل الذنوب ويهجر ربا لله ذر من استعان بربه جاءت وللجنان يشمروا ربّا يا أيها العبد الذي قد غرّه ربّا سن المظاهر لا يفيد المظهروا ربّا يا أيها العبد الذي قد غرّه ربّا سن خير لا يفيد المظاهر ربى من المظاهر من بريق زائف زائف فاذا بحثت سالت اين المخبر رب يا ايها المغرور في دنيا الهوى رب كم بها المنظر ربا يا ايها المغرور في دنيا الهوى ربا يجب انك من بها المنظر ربا هي للسواء ولن يطول بقاؤها ولن سوف تندم فهي لا تتعمر رب رب